والَّذينَ ل يَذَعونَ مَ اللهَِّ إلًَا آخَرَ وَلَا يَقُتُلون وََّدَّ لَا يَذَرونَ مَا عَمَِّلَهَن آخَرَ وَلَا يَقُتون وَلَا يَقُتُلونًا نَّفتََّتِي حَروَ اللهُ إِلَّ بِِحَد في ولا يدنون ولا يطغون مما سلف حرم الله الا في حد في ولا يدنون ومن يفعل ذلك يلقى ثما ومن يفعل ذلك يلقى ثما تضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا تضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إِلَّ مَنْ تَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَ لَْ صَالحَم فَأولِ إلََن تَبَ وَآَنا وَعََّ عَمَ لَ صَالِحَ فَأولاءِ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّآتِهِمْ حَسَنَاتٍ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّآتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ومن تاب وعن لصالح فانّه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعن لصالح فانّه يتوب إلى الله متابا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الدُّورَ وَإِذَا نَوَّرُوا بِاللُّغْوِ مَذْكُورًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الدُّورَ وَإِذَا نَوَّرُوا بِاللُّغْوِ مَذْكُورًا وَالَّذِينَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فِيهِمْ لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا صُمٌّ وَعُمْيَانٌ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمٌّ وَعُمْيَانٌ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا اولائك يجدون الغرفة بما يضر والكمن فيها تحية وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقام تَكَوَّنَ وَخَامَ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لزاما قَدْ شَدَّنَّا لَهُمْ فَكَانَ يَفُولُ